بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد يرام ذات العماد التي لن يخلق مثلها في 111. وثمود الذين جابوا الصفر بالواد 112. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد 113. فأكثروا فيها الفساد 114. فصب عليهم ربك سوط عذاب 115. إن ربك لبالمرصاد 116. 111. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما 112. وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه 113. فيقول, فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين 111. وتأكلون التراث أكلا لما 112. وتحبون المال حبا جما 113. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 114. وجاء ربك والملك صفا, صفا وجيء يومئذ 119. يذكر الإنسان وأنا له الذكرى 110. يقول يا ليتني قدمت لحياتي 111. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 112. ولا يوثق وثاقه أحد 113. يا أيتها النفس إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة